نحن وتب علينا الله نخفر لنا إنك أنت الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الكريم واعفو عنا إنك أنت العفو الحليم رضينا بالله ربا وبالمحمد الرسول وبالإسلام إيجا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والهدين واليقين والهدى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليدها وعولاها رضينا بالله ربنا ومحمد الرسول والإسلام دينا اللهم رضلنا من الصدق أخلصك ومن الإخلاص أخلقك ومن اليقين أبصدك ومن الإيمان أكبرك ومن التوحيد أكبرك اللهم اكبر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يكون محسانا اللهم رضينا في أهلينا وأولادنا ولا دفعنا فيهم أبداً اللهم رضينا في والدينا وأهلينا وأولادنا ولا دفعنا فيهم أبداً اللهم أمنى ربنا أمنى ومن أحمد تهدي أحمد نعم فليه يدسون من خلال أول صفحة واحد لغير صفحة اتن واربعين تقرأوه ماذا؟ فراحة تقرأوه هنبدأ باقي لحرح من أول عوامل نجاح الخطير إن نجاح الخطير في مهمته يرجع إلى عاملين رئيسيين محدهما يتعلق بصفات الخطير بإعداده بأخلاق الخطير والآخر يتعلق بالخطبة وتكوينها عامل يتعلق بالصفات وإخلاق الخطير وعامل يتعلق بالفطبة وأركانها أما بالنسبة لعامل النجاح الأول والذي يتعلق بالصفات وإعداد الخطير فأهمه ما يلقى الإخلاص طبعاً أنت في الإخلاص كتاب كامل استنعى بها مش محتاجنا بسيط وعندك كتاب كامل إنما بس هندي الشارع هنا خفيفة كده لأهمية الإخلاص للداعية أو للخطيب للشعب بيقول يعني ما من أحد يخطب خطبة إلا والله عز وجل ساهله عنها ما أردت به ديت يعني تضعها نصب عيدين ما من أحد يخطب خطبة إلا والله عز وجل ساهله عنها ما أردت بها هل بها وقال الله أم أردت بها يعني وجوه الناس والريال والنفاق والحطيب المخلص هو الذي لا يوازن بين ما يؤديه من واجب وجهود وبين ما يتقاضاه من رأيك. يعني مرة واحد من المخلص من الخطباء بقوله ليه انت الناس في درسة قليلية مفيش جنجورة في الدرس قال لني يعني بأبط عن نفر يعني يعني بأبط عن نفر يعني لو كانوا بأبط عن نفر كان جابهم من بيوته كان جابهم من بيوته يعني بأبط عن نفر يعني المحلية تباط ويتجاثل عن أداء ويحبه بهمة عالية ضعف ذلك ضعف الراكب بنقول له هذا بنقول له يعني أنت لو أخلصت لله سبحانه وتعالى ستؤدي ويحبك بهمة عالية جدا بصرف النظر عن حجم الراكب الذي تتقضى لأن ما تقدمه ما تفرمه من أجرم في هذه الدار سيتعفر لك في, في دار الخلو يبال حق الحظي ما جذب وإن كان باقي أجرم أخذ من ربنا في يوم الديان يبال إنسان المخلص لا يوازن بين ما يتقضى من راتب وبين ما يبدله من جنة إنما يبدل الجهد على طريق الدعوة إلى الله عنه الجلد بهمة دقوبة وعالية إن أف في من الخلق بها ونعمة ونضيع عليها أجره من أخلص وإن هضم فإن ذلك دليل على توفر الأجر والثواب له في ضار الحلوم في ضار القرار الإخلاص مهم جداً للخطيب يا أخوان ما من أحد يخطب خطبة إلا والله عز وجل سأيله عنها ما أردت بها قالها رحمه الله اتنين طهارة القلب طهارة القلب وإصلاحه الخطيب لا يهتم بطهارة قلبه وبصلاح قلبه الخطيب بقلبي خطيب بقلبي داعي بقلبي مؤمن بقلبي إيماني بقلبي رباني وإن أهمل قلبه أقم علي مأتماً وعويني إن أهمل قلبه لن يخرج كلامه من قلبه وبالتالي لا تلتفع به الكلب لا يتجاوز الأزاني فلابد أن يهتمت داعيته بقلبه جدا قال عمرو عبد القيس إذا خرجت الكلمة من القلب دخلت القلب وإذا خرجت من النساء لم تتجاوز النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلحت هسد كله وإذا فسدت الفسد الجسم كله لا, لا وهي القلب فالقلب إذا صلح صلح الجسم كله وصلحت الجوارع جميعها وكانت الأقوال والأعمال الناديجة والصادرة عن قلب تقي نقي صالح وجوارع صالحة كانت أقوال الأعمال النافعة ومكمرة في نفس صاحبها والناس والواقع سواء والعكس للعكس تصلح القلوب بأمور منها الإيمان الصد الذي يباشر بشاشته شغاف القلوب فتستنير به القلوب وتصددين وتنفسح به وتنشرح وتسقل وتقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت نور القلب نور الإيمان اتسع القلب وانفسح وانجرح قال وما ذلك يا رسول الله قال الإنابة إلى دار الفلود والتجافي عن دار الغرور والاستعباد من قبل مدوده ومنها التوحيد الخالص أي التوحيد الخالص يحيي القلوب توحيد المصفقة من الشرق والريال قال الله تعالى فمن شرح الله وصدره فهو على نور من الرب والله سبحانه وتعالى يشرح بالاسلام قلوبا يعلمها الخير ويصلها بنوره فتشرق به وتستضيء وتصبح اهلا لاخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال ومن دعاء الله والاستعانه به القلب على الحق والخير مما تحيا به بما يحيي به قلب دعاه الله وتستعانك به في تثبيت القلب على الحق والدين والخير ولقد نبأ الله عز وجل إلى هذا اليدالي في قوله بيهانا ربنا لا تزر قلوبنا بعد إن خديتنا وهب لنا من لدنك رحمك إنك أنت الوهاب ولذلك قالت عجب رجل الله وعلا كان أكثر دعائم صلى الله عليه وسلم يا مقلب قالت ثبت قلبي على دين يا مقرب القلوب والأمصار ثبت قلوبنا على دين بالدعاء والاستعانة بالله في تسبيت على الخير والهدى يثبت قلب الخطيم الداعي ويحييه ومن الخوف من الله عز وجل القلب إذا خاف من الله قوي بالله قلبه لا خاف من الله قوي القلب من الله الله نزل أحسن الحديث كتابة متشابهة مثانية اتشعر منه جلود الذين أخشون رفهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم بلا ذكر الله ذلك أهدى الله يأتي به من يشاء ومن ينضر الله فما له من هذا ومما تحيى به القلوب يحيى به الداعي أيضا قسرة الاستغفار قال رسول الطير سنة إنه لا يغان على قلبك وإني لا أستغفر الله في اليوم مئتين مرات أستغفر لي لأذهب هذا الرأم من على القلب لأذهب كل الظلمة من القلب فتحيا القلوب بهذا الاستغفار وتستنيف وتستضيع ومنها كثرة الذكر لله عز وجل من أولى من الخطيب الدائم أن يظل لسانه رقبا بذكر الله وإذا كان لسانك دائما الذكر لله سبحانه وتعالى فإن هذا يرير القلب ويريه الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب وقال أبو البرضاء كل شيء جاء وإن جاء القلوب بذكر الله عز وجل وقال أبو الحسن الوراء حياة القلب في ذكر الحني الذي لا يموت والعيش الهني هو, هو العيش مع الله الا غير ذلك من الامور التي تصفط القلب وتنقيه وتجلوه وتصقله وتجعله صاحبه عبدا ربانيا حي القلب واذا فرك الكلام من القلب كما قال او بعض العز في حيه الان نعيم انتفعت به القلوب ومن المداومه عن ما تحيه القلوب ايضا ام ما قلب الخطيب الداعيه المداومة على تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره والعمل جال قال الله تعالى أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فتلاوة القرآن يشفي الصدور من أمراضها ويقوّل قلب ويسقنه وينيره ويضيفه ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحو أن على الله عنه وجل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلال حسنه وذهاب أهمه وغضره وقال إبراهيم الخواص رحمه الله دواه القلوب خمسة أشياء حفظوا هؤلاء قرآن بالتذكر خلاق البطن تملك البطن كل يوم محشي قرصاك ما محشي كل يوم خليها شوية خليها شوية شديد فرصة للقلب يتنفس السعوداء وقيامه الليل والتضرب بإخلاص مع الله خير من الدنيا وما فيها هي والله من القراطير اللي من الذهب والفضه والله يرفع الكعب ساعه ربنا مع ربنا احسن من الفلوس الزرقا من نظام الاختراق ده من النظام بالفلوس لايك ايه ديوم يا واستخرجوا القلب وبصوا فيه إن لياتوا فيه في قلبي غير ما يخبوه الله ويرضاه فانبشوه اخرقوه إن قلبي غير ما يخبوه الله ويرضاه فانبشوه انبشوا القلب ويرضاه نعم كدائب جدا على تصفيت قلبك ونديت الكتاب تصلح القلب صحيح؟ لك تكتب اصلاح القلب قروق ها اصلاح القلب انا ملخص, ملخص كتير منه ليه ملخص منه كتير هنا ده كله قروق كله ده انت انت بقلبك الداعي انت بقلبك الداعي لازم تعرف البين قلبك حييا قلبا سليما سليم من الشرق سليم من ظلم مدفع للسلوب سليم من الحقد والحسن والحسد والجارية والعدوان والمغضار سليم فاطل خالد إلا مما يحكمه ببعث وجل ويرضار فلابد أن يصعد الداعية المنبر اسمع بقى الخطيبة وهو سليم الفاطل لا يقول كلمة واحدة ليكفي يا غالي وزه من احد المنبر مش لتصفيه الله ترضى تتعرض بدايه بينه قال لي كل الناس كلمة متجردة ما فيش فاع أرف لي ولا سأل لشخصي انفعش لقدائيه أبدا لازم تنزل المنظر عن التغراض الشخصية وعن السأل السأل السأل وعن الانتقام السأل لازم تكون متجرد في نصيحك لله سبحانه وتعالى ولا يعرض لحد انتقاما لنفسه وتأرى لشخصه وليأتخذ المنبر لتصفية حسابات خاصية بينه وبينها وصومة إنما ينزلوا نفسه ومنبر ودعوة عن كلها وغيرها مما يناثب تخلاصه وتجرره وسلامة أسترده وابتغاه قرضات الله عليه وسلم وحده بكل كلمة تلقى وبغير هذا سيخبط العمل إن خط المنبر بقى الاستقر السخطي والانتقام السخطي والتصفية حسابات بينك وبين يبقى مش دعوه مش لله دي لانت بتشتغل لنفسك مش لله انا لو كنت, كنت بقى على المنبر كده وبيني ومبين مثلا الناس من بعض الناس يعني شو التفاهم احياني انا لو خستي ان الكلام اللي انا هقوله ده ممكن اللي قاعد ده وجاية ده ممكن يفادي ياخد الكلام لهم بغير الموجود او ما غير الموضوع عشان ما اديهش فرصه للشيطان يبص في روحك و... و... و... ويعمل شغل شغل عداوات وامراض بينه وبينه فعايزينك تلتزم على التجرد تجتهد في دعوتك وعلى المنبر على التجرد والاخلاص وعلى انك ما تحب في قلبك عداه قلب تحرص على أن ما يجيش ما يبقى لك عدوه في القيامة ويحرص على أن ما يبقى لك عداوة من قبلك أبداً الله يا أخواني أنا الحمد لله، دول عمري عمري ما حرصت على أن أنا عادها وعمري ما عزيت حد حد عداي وكانت العدوة من قبل إنما من قبل وأقسموا بالله أختي الناس في, في كيل كانوا عدوني من قبلهم وأنا ما محبش عاد ومحبش أنزل لبيدان معادات ومحبش أتجلت في قصومات مع عد ما ليه جلت ولا في عدوة. ليه تلت أحب الناس والناس تهبيني إجمال الناس الخير والناس والناس تبقى كلهم كأنهم نادخ أنهم أبائك أنهم أخواني ده ده ده الإنسان اللي, اللي يصف ده الإنسان الأهل للتمكين في الأرض ده الإنسان الأهل الابتهاد والله الحسود لا يسود لا يسود إنما كإنسان الصافي لكل الخلق ربنا سبحانه وتعالى يمكنه ويسود والناس تهبه والناس تحترقه والناس تقدمه أنه صافي لقلب لكل الخلق وعندما أنت لما هتلاقي نافتك بتهب كإنسان مادام انت بتحبه وطهرت قلبك من ناحيةه هتلاقي بحبك اذا حاولت تشيل منه السغيرة والكبيرة هتلاقيه متغير منه صد قلبك من ناحية كل الناس تصفوا قلوب الناس لك صد قلبك من ناحية كل الخلق تصفوا قلوب الناس لك وتلقوا معدين متجذدين مستمعين محبين وبيشربوا ويشربوا متأثرين بالكلام ويتمنوا المزيد بغير هذا سيحبط العمل وسيضيب هباء ولن يكون للجهد اثر إلا آثارا عكسية توجد اتحان وتعمل العدوات وتزيد الكراهية والمحقال وتجدب أرض القلوب أمام الدعوة والدائم فلا بد من طهارة قلب وسلامته وتصفيته من مشاعر الانتقام والتشفي والباب والطأر السخفي وأن يضع الداعية نصبع عليه أن رسول الله كان يحب أن يخرج للناس وهو سليم السار وكان أكره من الناس أن يبلغوه ما يجوح على سلامة صدره كان يقول لا يبلغني أحد عن أحد شيء إني أحب أن أخرج إلى الناس وأنا سليم الصبر ما حدث يقول لي فلان عمل وفلان سوي سيبوا قلبي سليم من ناحية الناس ما تعكروش على قلمه ما تشوشوك على قلمه ما حدث يقول لي كلمة تزع من حد لم ينتقب لنفسه يا بلد. ولم يفكر لشخصه قبل إنما كان غضبه إذا انتهكت محارب الله أو اعدده على حدود الله إن المسلمين جميعا في كل بقاع الأرض أمة واحدة تربطهم عقيدة الإسلام التوحيد والدعية إلى اللايكة هو الذي ينظر جهدة لتوثيق رابطة الإخاء بين جميع المسلمين وإزالة الجفاء والاختلاف بين طوائحهم وفرقهم ولن يتمكن من ذلك إلا إذا سلم قلبه من العصبية لإحدى هذه الفرق والكرائية لبقية الفرق والطوائح احذر في دعوتك تحذر أن ألبك يبقى نصرين نص يتعصب ويحب ويخالي أحيانا بيت بحب مهما يعمل اللي انت بتحبه ده تفضل تحبه حتى ولو ضل عصبي والمص التاني يزري بالآخرين ليه مش من جمعتنا مش من طائفتنا ده بلاء على التالي دلوقتي المشتغلون في مسجد أنظار في تنة بنتعاون معهم على لكن من غير عصبية حسيتوا مرة فيي أن أنا عندي عصبية لأنظار في تنة ولا الغير ولا الأظهر مفيش عصبية أتعاون مع كل المسلمين على البقر والتقف ان سألوك عن اسمك زي ما بقول ابن القيم فقل مسلمون عبد الله مسلم إن سألوك عن جماعاتك فقل المسلمون تبين كلهم جماعتي كلهم حبيبي كلهم إخواني إنما المؤمنون إيه؟ إخوة كلهم إخواني كلهم حبيبي على اختلاف طوائكم واللي مرس في جماعات خالصة كلهم حبيبي كلهم إخواني نسألو عن جماعاتها كل مسلمون مش طائفة معينة أطعصطب لها وأزرق بالبقر وغزلها على المنابل بدعوتي وشوفت اللي بيه بتعيد بإيه لها والباق يخبر تلكت لهم لما لاجت أو لكل الناس والله يا أخواننا كنت قعدت فترة طويلة أخطب العيد في نادي الشعب جمعية الفرعية في نادي الشعب المنصورة كان ينشط المنصورة يصلوا عندي وكنت أعود كده بالليل قبل ليلة العيد أفكر كيف أتصور الساحة الساحة السعبية تصورها قعدت قوره انا عارف معظم الناس في المنصوره وكانوا بييجوا يتجمعوا يقولوا يودي له دواء يقرب تكفيه ويرتكفيد عارف ان دول توقف التبين عارف ان الدواء جمعيه شرعيه عارف ان الدواء انصر سنه عارف ان الدواء سلاش عارف ان الدواء بليغ عارف ان دهو في حزب اللي حزب وطني عارف ان دهو تبع ده أمن الدولة عارف ان دهو والله العظيم كنت بقى حفظ وبعدين انا ودنين كده اتصور الساحة اتعز علي امة النبي وصلت الى هذا الحال من التحذب والتفرس والتشدد اقول اقول اقول ايه الاخوان موجودين والامن معرفياته موجودين الامن كلام معين بيحبه الإخوان عايزين كلام معين غيرهم الجمعات كل واحد يقول كلام معين يحبه كنت أقول يا رب عمني كنت أقول ربنا هستيدي قول قال الله قال الرسول واللي مش عارب البحر موجود يخفظ يمكن ربنا يهديني أنه أقول قال الله وقال الرسول ما قال الله وقال إيه طبعاً ده ما يختلف على إيه وما يمكن أن يختلف على إيه واللي يخالب بقى إيه يخفه. اللي ما يسعجه ويروح في دهل فاللي كان لنجيني قال الله قال الرسول فأنا عيداً إن سألوك عن جمعك فقل لي المسلمين إن سألوك عن إمامك فقل لقد كان لكم في رسول الله بسوة الحكام إمامي هو رسول الله هو القدوة الغد هو الأسوة المرجع إن سألوك عن من هجت فقل تركت فيكم ما من اعتصمتم بفلنطة ضمنه وبعده كتاب الله هيك وإن سألوك عن غايتك فقل يريدون وجبه للي غرض وللي عرض ولعيد حاجة من هجت أنا عايز بس أبقى في مرضاك في معية الله ربنا يقراض عني وموت ربنا راضي عني وعيش ربنا راضي عني ما نشلزملي ما نشلزملي أغافل الحكومة بكلام. ولا غافل الإخوة بكلامه أنا أكون الحق للحكومة وللإخوة أي حواب أي ضلال عندي أي خلق أقومه من الكتاب والسول أنا ما أشتغلش لحساب حاجي لا أشتغل لحساب الدولة والحساب السلطان ولا اشتغل لحساب طائفا ولا اشتغل لحساب حد انت تشتغل لحساب رب جميع لله وتبقى متكرد في دعوتك وقالبك صافي لكل وطبة ولكل أمك يبقى البك صافي لكل كمة ورشوك الوطبة حين الآن تنجح في دعوتك والناس كلها بكبر هذا حقه الله <تصفيق> وإحنا في السجن في مزرع الترى عمبر كبير قالوا من يخطب لنا بدي يرفض سول الدين وتلس طالب أنا ربنا هو يخطب لنا بدأ تخطب برضو السجن كان شوف السجن أرد كله يا ما تكسيره وسناسه وتبليده والخواني والسفية ومش عارف بيه وإيه وإيه أمتيها ودخولها برضو كان لنجيمي إن أنا ركز على قال الله وقال إليه فقال الله لقال التنطوج الغرب ولقال حسن البنى ولقال زي من النه قال الله وقال الله وقال الله وكيك الخطبة تطلع مع الشخص الله فائخ مرفو فائدة جرن ومفيش فاحك الحاجة كلها لله. كان إيه الجماعة التي قلت لهم وقال لدي إيه؟ دكتور بي داري أحسين كده أن إنت من نينة. <تصفيق> إنت من نينة. والتابد والت... والت... والسلفين دكتور بي دابد من نينة. يقول <تصفيق> لهم أنت من نينة. و... ودول يقولوا أنت من نينة. كله إيه؟ يقول لك أنت من نينة. هل هذا مطلوب؟ أقول لهم لا. لا. زي وحد واحد كان اسمه ياسر ياسر باية من اسكندري وكان وحيد وابوه وبعدين يقول يا دكتور بدل أبن الدولة جايين ويبعتولي عشان يسألوني وأنا عايدة أروح أنا مش عجبنا حيث السجن دي أنا عايدة أروح أنا وحيدة أمي وأمي وأمي زمانة تعبانة وأمي تعبانة أنا انك تسالني ككايتي سيري تعمل ايه تعمل ايه اقول لهم السلام عليكم ما قلت لهمش السلام عليكم قد تكفيروا دول لوجيكي ما قلت لهمش السلام عليكم السياق ان الدكتور كان بيوصل تعذيب صعب برضو ان النسيم تعذيب صعب برضو الناس عل... يعني... الكبار ويقربونه وبعدينه وبعد أفريده ناص الله عزيز المهمة نعيد أن تركز على التجرد الإخلاص والتجرد وإن تعاونت مع أي جماعة مثلاً زي جماعة أنصار للنص طيبين ونص طيبين نحن اهتداء ونتعاون مع البلو من غير عصبين وقال بدي بأصاف الكل بقول ولكل المسلمين ومحب الكل المسلمين ويريد الخير لكل البشادي يريد للبسرية الهداية والنجاة والجنة وان يحتاجه وروحه بجنة لا تصطف على قد ما تصطف قلبك على قد ما أعتبتها والله يعتبق من قليح من قبل تتحدي إتنام تبتاها تبقى ماشي مبتاها قاعد مبتاها قلبك مش ملبش قلبك صافي نقي هتتتاح جدا وإن شاء الله ربنا يهدي على هذه خلق جيدة ثلاثة حسن الخلق إن رسول الله ترى كله كان أخطب خلق Takk for at du så på. Takk يقولوا يكتبوا رسكا وانت لسه في بطنهم كتب رسكا مليون مليونين والله ما حد يقدر ينقصوا إرش والله الدنيا مكتمية ما تقدر تنقصهم هلالة ليه اهتم بها واهتمت ما حد شعرت تقول مليوني مليارات مليارات ده مليارات ده الله العظيم صابت اللصوص الديود عندهم خمس قوة فلوس من الأرض العش يقول لك فلان عنده سبعين مليار سبعين مليار دول في بنك من البنو والله خمس قوة فلوس دولارات وفلوس لا تلاوه سبعين مليار دول في بنك من البنو الدول اللي هم يعرفوها والله العظيم عن سارقين ب 24000 فدان اه نفرين اثنين بس بنسجل طال واحد 18000 فدان والثاني 24000 فدان والله عندهم الاف الامارات امارات ما كانوا ياخدوا من القطع اللي هي على النوافق قطع مصر مثلا 600, موكا. موكا. 600 موكا. متر قطع مصر ملك فلوس للدوله ودي فلوس للجيش ودي فلوس للجيش راحت جيبه زلبيه وجيبه ذخيره وشرفت في التدريبات ولا تدرب ولا جاب سدت فل واخدوا معظم اراضي مصر اللي مصر قطع مصر كتل سبل مدرسه كتل سبل مسجد كتل سبل دي هنعملها مدرسه الحته دي هنعملها مصلحه هنا في الحته دي هنعملها فله في الحته دي هنعملها مسجد في كل كل اللي الشوبرا كل اللي في ميدان الضغط الزيني القديم خد دي, دي كله. كله خد اللي في, في, في, في, في المنصوره قلوبة إيه؟ إنت عايزة إيه؟, إنت عايز إيه؟ والله العظيم يا إخواتنا غنى مغرف غنى مقزس مئات الآلاف من الملار تحب مش عايزة مليار يغرأك إنت أولادك وبعدين إنت ورست أولادك وأحفادك الحرام إنت ورستهم الحرام إنت بتربيهم للنار إنت بتثمنهم للنار كله لحمن النبتة من, من سوح تقلنا رأولها بيه أنت عجل ولد من ولدك واللحف يجي تخلص من الحرام ده كله عايز له عمرين على عمره عمر على ما يتخلص من الحرام ده كله على ما يتخلص منه هو يتخلص منه إزاي أنت جرستي ولادك ليه كده ليه وده أرزاق السعب وقوة أقوال السعب كل أموال السعب ليه دعني مفنك ده كده دعني أسولادك كده مليار مكتين تلت مليون ما يكفيك سترة أربع عمران كل عمراء 14 دول كلها المماردة 14 دول و 18 دول على الشوارع الكبيرة العشرين متر والثلاثين متر ما يكفيك سترة أربع عمران كل يأتي منهم وكل واحد منهم مرتب ومش أهل من ستين سبعين مرتبوا الستين السبعينهم يكفون وولادهم كلهم شخاليه برواتب عالية اللي عشرين اللي ثلاثين لو بس لي لسة لو لسة. ليه ليه, ت... ليه الأموال دي تعمل بها ايه هتقول لي ايه سلية عظيمة هتقول لي ربنا ايه والله العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام ألف مسلم والله دي مش يتر عليهم النبي ألف مسلم درسه الكافر بذل أحد ما بين كتفيه مسيرة ثلاثة أيام بالجواد المزرعة يعني يقعد كلا كتفه مسيرة ثلاثة أيام بالجواد المزرعة يبكر في شعرتين كرش يأخذ ألف عمار ووهي العظيم يأخذهم كرش يأخذهم وزيادوا وكرش وفير يأخذهم وتأجيلوا عليه نار ماذا تعمل؟ وإنه يأخذ ده في الغنى المؤرس المؤرس المقزز ده يتفعي أن أولادك المسكورين ومبصصين ومشى, ومشي وسعداء وعندهم جنة وزايدة ورغد مساعدة لكن لماذا الغنى ده؟ لماذا الغنى المؤرس المقزز ده؟ القضايا ابن عاد قالوا والله لو أن الدنيا تحت قدمي لو رفعت قدمي عنها لها ما رفعت قدمي عني سعيد يريد من حلال من حلال لماذا؟ دنيا سعيد بن مثاب يقول الدنيا نذله. وهي إلى كل نازل الأميل ما يبنشل الأنداء وانزلوا منها من اخذها من غير ودها مين أحود منك بالتأسي بأخلاق النبي ومتدعي إلى الله خطير بكمة وأصدقهم في مواطن اللقاء وأوفهم بالعهد والذن ولو مع يهود كان يوفي بالعهد صلى ولو مع الأسران ولو مع مرشي كان يوفي بالعهد وأعظمهم مكافحة على الجميل بأضعار أو كان يقول إن لو عملته جميل كان يجابه يرد الجميل وأشدهم طوابعا كان يجلس كما يجلس العبد ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد إنما أنا عبد صلى الله عليه كان غايف التوابع وأعظمهم إيثارا على نفسه كان يجد إناش على نفسه وأشدوا الخط ذباً عن أصحابه كان يدفع عن أصحابه. يقول أين ملخب للدخل وحيدون ذلك منافقة رسول الله لا يروب الله ولا رسوله أنه يقول لا تخل ذلك فما قرأوا قال لا إله إلا الله في المخارج يبتغي بيها وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قارئ إله الله يبتغي بيها وجه الله وأقوم الخط شد الخرق ذباً عن أصحابه جمايتاً لهم ودفاعاً عنهم فأقوى من خرق بما يخبروا به إذا قمروا الناس بأمر تجدوا أسرع الناس لامتسال الأمر إذا نهى الناس عن نهل تجدوا أسرع الناس اكتنا بالنهل وأوصل الخرق الرحمة فهو أحبت بقول القائل برد على الأدنى ومرحمة وعلى الأعادي ما زلوا قال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه صدرا اجود الناس صدرا اجود الخلق واصدقهم لهجه لهجه فمتقع تلي الى القلوب فتتاثر وتستجيب وليهم عريكا لين ومعريكه يعني مقلف يائلك ويلف ولا خير في من لا يملك ولا يملك واكرمه بعشر اذا عشر الناس اكرمها واحن اليه من راه بديهه هذا حتى من راه بديهه هذا حتى كان الارابي يقف قدام النبي فراه أرسله وترتعد يقف أمام النبي يرتعد فالنبي قال له هون علي لست بمالك ولا جبار إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة من القمر كان عندنا الشيخ روستالة بعبيد كل إدسل الدين كان يقول القديد يا جماعة زي العيش السن عندنا كده زي العيش السن فالنبي قال له هيا بات يعمل لست بمالك ولا جبار إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل إيه؟ من القم حتى إيه؟ يهون عليه الأرض ومن خرطه معرفة أحبة يقول ناعتب لم أرق قبل قبله ولا بعده مثلا فقوله كان أجود الناس صدران أراد فيه بر صدر وكثرة خيره وأن الخير يتخذر من صدره تبخيرا وأنه منطون على لخلق الجميل وعلى كل خير كما قال بابو العلم ليس في الدنيا محام كان أكثر خيرا من صدر رسول الله قد جمع خيره بأذاثيره وأودع في صدره صلى الله عليه وسلم يعني كلمة غالب فيها قلتكم شوية يعني أخير كله مع فصادة النبي على وبعد ذلك ما شمعتش خير بقى <تصفيق> معلش انا نجدها كده كتبت الكتاب ده برضو كنت لسه شباب شوية والعبارة دي يعني برضو في النفس منها ايه آه. ممكن يقول يعني كان ايه اكثر خيرا ما الليزة في الدنيا ونحن كان اكثر خيرا من صدر رسول الله طب الله قد جمع الخير بحذاته وقودع في صدر ديشته يعني ما تبقى أن نفهمه، ما تبقى أن نفهمه، كان أكثر خيراً من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبال لا تكروني كما أطرت ابن مريم قال ما ضربنا عليه كذبا قط. فقال ابو سفيان فقلت كيف يدعو الكذب على الناس ويفذب على الله. وقلنا رسول هو مش رسول. لما يجذبش على الناس من باب اولى لا يجذب على الله سبحانه وتعالى. قال اه المسور ابن المخرومة قل وكان Ya